واختلاف في الليل والنهار وما أنزل الله وما أنزل مِنَ من السماء من الرزق فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها الرياح آيات آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون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 ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينة من الأمر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 والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة وهدوء رحمة لقوم قنون أم حسب الذين جت رح السيئات أن نجعلهم أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أم سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى, ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى علم وَخَتَمَ عَلَى سمعه وقلبه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 إلا يظنون وإذا تطلع عليهم آياتنا بيناتهم ما كان حجتهم إلا مَا كان حجتهم إلا أن قالوا أتو بأباءنا إن كنتم صادقين قل الله يحيكم ثم يميتكم ثم يجمعكم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 ذلك هو الفوز المبين، وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي؟ أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم, وكنتم قوما مجرمين. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَحْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَتُ لَا رَيْبَ فِيهَا وَالسَّاعَتُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِمَ السَّاعَةُ قُلْتُمْ مَا نَدْرِمَ السَّاعَةُ إِنَّ ظُنُّهُ إلَّا ظُنْنًا إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم, وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستاتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين